قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحون هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل لكم أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَدُو فَقِلٍ عَلَى الْمُنَاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُونَ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 قَرَأَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْذِبُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبين